no она је пофаљна رحمنا ورحمنا ورحمنا وبركاته بلونا نستمعنا وقتغفر ونأود بالله من خلود حسنا في أتي أعمالنا إيادي الله فلا مظل الله ومن يضل إياه لها وأشهد أن لا إله إلا الله إلا ولا شريك له وأشهد أن محمد نعضه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم ومن بعد لنا خير وكلام كلام الله وخيار الهدى محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أمور مهدفاتها وكل مهدفة بداية وكل بداية وكل وراءة في الماضي نتعين المرض الماضي في ماذا؟ إلى علامات بقى وقلنا هي أربعة الضمة والوا والأليف والنم فأما الضمة تكون علامة الوحي؟ و... نعم نعم نعم كان الموبايل الذي لم يشتغل يعني الموبايل شيء يعني لم يتصل بنا من التركيز من كل جمع باقي ذكرى هو جمال ونثوى من تركيز هذه المحاضره ا ألف ألف نسر ألف نسر نس. يكون أعلام التبقى أنه ماذا؟ أرضى أن ما تكون ظاهرة تكون مقدرة وسبق ذكر التخذير أنه على الألف التعذر وعلى الورياء الفقل وعلى أن يتصل بياء الم... النسبة في الاشتغال محلو الحركة الظلمة يتولد عنها هذا ذلك الوا إذا مكنت للظمة صار بعد الهواء ولهذا نسب أن يذكر بعد الظلمة الوا فالنظافة و... هي أربع علامات الظلمة والوا والآلف والنون أما الظلمة تكون علامة المذرق عين في اسم الأخر جمع التكسير جمع التسالح وفي المضالي نزل تسر شيء وهذا سبقت أليفه هنا يسمى الفرض ما هو ويعمل التفسير للرحيم تعريفه تعريفه ضمن التفسير نعم من العلاقه في في ديال التفسير ها ها ما كاينه حتى شي نعم السلام عليكم انا ماشي في الدرس مهند انا في الدرس والله خلي بعد بعد شي حاجه راه يعني هذاك 55 راه اتصل إلى هذا البادس العبادية بسم الله هذا البادس العبادية من البحث نعم اسم كيف؟ جمع آية يا أخ أضل <متحدث> الله الله <اضلع>. جمع السالية ماذا <متحدث> لا أكثر من سمسي المعذية لفتاة السياحة أخذ عمينا المرأس طيب. وهذه هي تعبيره المؤلاء الشالح وقلنا تعبير الأدق ما زيد في آخرين <تصفيق> ألف وتر أغنى عقل المطوف وصالح الجبرج منه قال وأما لواه تكون علامة الرحي في جنة ذكر السالم جنة ذكر السالم أخذنا وقلنا هو لأخ جنة ذكر السالم جيم ذاك السالم وين كنت اليوم ماك سالم لكن جيم ذاك السالم اول ذاك النون زين والنون القويه اول ذاك يقول ما ظل عليك كم اثنين بزيان تاو ون قويه ون في اخيه اثنا كانه عظم ماته هو منها هذاك اي لفظ نعم صوت جنبك ذاك السالم له شروط يجمع عليه ما كل كلمه تجمع ذاك السالم لابد يكون علما أو صفرة. وكل من هنا لما بد أن نعمل الشروط هذا تأتي في المطورات أو الآن تأتي في المطور وكذلك في الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة كما ذكر المعلّف وفيه سادس على خلاف فيه يأتي في القطر أو في المفية ذكره الخمسة ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة قلبه هي أخوك أبوك حموك فوك وذو مالي. هذه هي الأسماء الخمسة هذه ماذا هي الأسماء الخمسة الجنة الزكا السالم الخمسة وهي أبوك أخوك حموك فوك وذو مالي. هذه هي الخمسة الثالث وهو هنوك هذا يتكلام من إن شاء الله في نتعرف المفصل ليس هذا محل الكلام عنه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 وتشترك شروط سيدي ذكرها في الدملة ويفي كل بعضها بشرط دون آخر لهذا جاء الخارس صار هذا اللغض أسماء الخمسة لقب لقبا عليها لقبا عليها ضي الخمسة هذه الأسماء الخمسة لها شروط تتفق عليها ولا بد من التوفر فيها جميعا جميلها وانفررت بعضها بشروط لا توجد في رئيسها الشروط التي تتفق عليها أولا أن تكون مكبرة غير مصغره ثاني سوق يمت فاعل بالاعرابه المفرد جي. يعني كأبي اخي مصغر الشوط الثاني أن تكون مفردة غير مثنات ولا جمع فإن ثنيت أو جمعت أعربت بذلك دعوة سيكون يا رب رب الجمع مثل آباء هذا جمع تكسير وإذا جمعناه على أبون جمع ذكر سالم هذا جمع تكسير وأحماء جمع تكسير وزو ملحق بي جمع ذكر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 محرد. أو أضيفت إلى يأم تكلم أبي أخي ونحن أولي بجهر حركات المقدرة قبل يأم تكلم منع من ظهرها أولي بجهر حركات المناسبة أولي هجمع إذن ضعبهم يكون أربع حروف ضعبهم يكون ثلاثة يكون مكبر مفرد مكبر مضاف غير ياء المتكلم يعني هذا الشرط واحد وبقومي فصل يقول ان يكون مضاف شرطه تكون الاضافه الى غير ماذا ياء المتكلم واضح هي المفرد فو وذو بشروع بالنسبة له المراد به الفم يشترط أن لا يختم بالميمة يعني اصل الفن اصل الفن فن اصل مال فنون ف ما لا فن ون فن ون يا قلبنا الواو هنا هو طيبنا الواو إيمان تضغط الميم دي بعدا قبلها ثم واضح هذا يا رب يا رب ويقال في الفمي هذا الذي يرام, يرام اسمها الحمس واضح؟ إنه هذا شرط في الفن في يكون ماذا مخشوما بالمثل كذلك ذو له شرط وهو أن يضاب إلى الاسم الراهر غير, غير وصف غير وصف وما يقول جاء ذو علم وجاء ذو مال وذو خلق عظيم وذو سمت حسن وذو فقه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 أي الَّذِي حَفَضْتُ الَّذِي قَلِدُ فيكفي لما من ذو عندهم ما كفانون من الَّذِي يعني في لغة تأتي بمعنى الَّذِي كما قال صاحب القطر وَذُوْلْ أَذَاتِ في المحالف لها لقيدناك فإنجاز معنى صاحب اسم الَّذِي وَهِي مُضافة إلى اسم الظاهر عير وصف يدخل جَأَ ذُوْ لا جاء ذو علم هذا اسم طعمة غير وصف المقصود بالوصف الوصف الصرفي يعني لماذا اسم فائل واسم فعول ولا صيف مشبه؟ ولا غير من ما يشبه فعل أو في صرفي واضح هذا نعم فبنأتي الآن قال قالوا إن له ابا بن قال اني انا اخوك فلا تنزع مكانك قال اني انا اخوك مرفوع طرفين الوجه انه اسمائي 5 وأبونا شيخ كبير نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كذلك ما فعلنا نبغي لولي أن أيضا. وغيرها من الحروف قال واما الالف فتكون علامه الرفع في تثنيه الاسماء الخاصه كذا قال شرح ثاني كمان ها زي ما دي زي نعم نعم اذا الالي متى تكون علامة اللظفة تكون في تسلية الأسماء أي في المثناء العلاقة بالمثناء أو الكلام على أش المثنع. على المثناء ما هو المثناء اشتعلي في المثناء ما دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة ايدي في ونون او يا ونون كلها يا منها واغنى من الى عطف المعطوف جاء مسلم ومسلم او جاء طالب وطالب او جاء الطالب والطالب فكثرا العلماء تقول أو ذكر الطالب مرتين يعني أنه متنى جاء الطالبان الطالبان زدنا ألف و في آخر هذه الألف و النون أغلت عن العاطف المعطفين هو والطالب ويمكن أن نجردهم الطالب والطالب مفهوم هذا المتنى لفظا ومعنى لفظاً ومعنى يعني ماذا؟ ما يتفهم؟ قد يكون المثنى لفظاً لا معنى. وقد يكون معناً لا لفضل. يعني اللغض لغض المثنى ترى على وزن مم. أو على صفة المثنى لكنه ليس هو, هو المثنى جمع غرابش غربان غربي. الغربان جمع غرار غربان أليف ونوث الأخير لكنه ماذا؟ يعني كرأي أظهر أنه متنم لكن أسهم واضح؟ أنه موجب طيب أبوان الأبوان متنم أو لا؟ الأبوان متنم أو لا؟ طيب. ابو والام والاب والام ها جاء الاب والام جاء الادوان جاء الابوان فمعناه مثنى ولظوم مثنى لكن هو يصدق على حقيقه المثنى ما يصدق هذا هذا تكذيبا لانهم لا جاء الطالب والطالب هنا يمكن ان يستغنى هنا عن ماذا عن الالف والنون جاء الابو واضح هذا ملحق وجمع الافاظ الفنيه لالفواكه تقريبا وهكذا قلنا فيما غلب في لجان اخرى نقول رمضان اه شهر عمر قمر وش وإذا لنا على الكمره وكان فيه شواني وكمره نغض طيب وقت ظهرًا ظهر واسنا العصران واذا ثنيات العشاءان المغرب ويقال العمران ليهم ابو بكر ابو من اغض نغض وتكريم العمار لسنات عبادته ما له سهولتها ويقال الشيخ وابو عمر اندلسيا ومخايز من جهه الحبيب ها وفلان وفلان عند في مذهب من هم مالك والشيخان والقضيان ها ها وهي نعم، والسفيانان باعيين وحب الثوري وغيرهم، وكثر فهذه هي مثلنات، محمد محمد محمدا سفيان سفيان سفيانان نعم واضح أن مثلنات بماذا يرفع ليس بالألي شخص مثلنا يرفع بالعامل الذي اختطى فيها رافع علامة الوضعي هي الألي واضح؟ مشروعه. نعم. علامه الرفع. راجعه بالعام. وعلامه واضح؟ يقول هذان عادمان. هذان اسم مشافه. نبني على الكسر او اسم اشاره مرفوع انظر في نبي لانه مثنى ملحق بالمثنى عالمان خبر مفاعل توكيد ال لانه مثنى جاء الطالبان جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل والطالبان هاي مثنى زيد أنفلا أنفلا نسم أين أمسك حظر راحي ناس مثال في المثنى جملة جملة بسيطة دمت. نعم، هذه هي جملة، كلامك، مفيد. فكّ، شمس. قال رجلانك، قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم. ها، هناك آية الكتاب وجودك فيهم. زيل. تحمل، قال رجلانك، هل تنعم قولة القول؟ نعم، بعد، لاخر. لمن سميشين قد اسمه نور دين صدر هادان خصماني هادان خصماني وفا نوسيا ربي أنا هذا مثالي هذا مثال جاهي يا طريبا حديث آيات كثيرة نعم حرار طريبا نعم لا رايت الشيخان ها رايته شيخين هذين هذين مو سليم كلام الشيخين هنا مو شيخان خطا <تصفيق> نعم يلتقي مسلمان في <تصفيق> سبيل الله ها يلتقي مسلمان في فينا هي هذه بطا صحيحين زيد عدل ها يا شيخ عندكم على لغه عندكم لغه ها هنا تجيبون نعم دي لغه ثانيه ها كاس ميشال هذا ميشان يا ادم قدامي هذا لا تعطيني ميشان خذ لي له بدي لك هذا هذا اتنين هذا طائفتان من المسلمين وان طائفتان من المؤمنين الموحدين تتلو فاصلحوا بينهم جنة من دونهما جنة من يعني جون الجنتين الأول الأوليين التي صوت الرحمن عدهم الله عز وجل من مقربين وهذه من دونهما يعني أقل منهم لأصحاب آل يمين أصحاب اليمين يبدو الأمثنان حتى يعني يهضم الدرس وإذا نمشيه يعني ما ممكن ناخد ربع كتاب أو ثلث أو نصفه أو في جلسة كنبد نعم فيه الكثير طيب ما يكونه متنع طيب وأما النور فتكونه علامة نهوفه في فئة المضارع أنني لم تصب آخره شيء قلنا في المضارع ما هو؟ هو كلمه دلت على نعم في نفسها اثناء ذل نتكلم او بعد وتعرف بنا له بالسين والجيم واقوى ادوات لنفي الذي يؤول يؤول بين المضارع لم الجزم حرف الجزم الذي هو, هو لم الذي هو لم الزمن المضارع علامه توابع هذه اذا تجرد عن الناصب والجزم ولم يتصل باخره الف الاثنين ك يصليان ونواو يصلون المثنى فوجد فيها فاء فوجد فيها الذين يقتتلان ذلك كتاب دعوه لذي الوفاق الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه و رزقناهم ينفقون اتبع يا شيخ بتتبع ولم يتصبيه ال مؤنث المخاطب مين انت والطليقين هو الله تعالى وهي تصل بهن نسوة هل والمطلقات تربط لهن فينا ثلاث ولا يحلون أن يكتن وكان هنا منصور ولم يتصل التوكيد لا الثقيلة ولا الخبيرة كمذري ليسجنن ولا يكون من الصاغر لا نسفة بالناصية واضح؟ كل واحد يأتينا المثال في المضاعر هل في المضاعر؟ في المضاعر؟ في المضاعر لم في جملة طيب ولا يدرس احسن صحيح يدرس يا ابن الايه مستصل هنا علامه الرفع الضمه يدرس نكتباني قلم كتب يا ابن الايه فايش علامه واضح واضح وكده بيقولك يصلون تصل بيقول الجماعة فهنا نطلقين ثبوت المر نعم السلام تصل بيقول النسو ها النساء ها يوصلينا يوصلينا يوصلينا يكتبنا و... كده او يكتبنا الشكد شداد نون توكيد ثقيله لا اقرا فارس نون التوكيد الخبيبة تصارب نون التوكيد الخبيبة نون لا تألم نون التوكيد الخبيبة هي نوم ساكنة غير مشددة لأضربا أو لا لا تضرب لا لا لأحفظا الدرسة. احفظوا ده أحفظ لكن من التوكيد خفيفه شبوكه بفتحه توكلها باء توكلها باء هتقرا احفظا لا حفظن لا احفظني الدرس لا, أحفظ لا أحفظ واضح تقول الخفيه واضحه كده تسير بعد فعل مضارع لم يتصدق شيء في قلنا يا فاطمه شيء سليم وعلامه رفعه ضمه مقذره الياء من عند ورقه على غير باء اخبر اخبر اليك وضم لن منصوب للضم مرفوع نعم. انما يرضى الله على من اذنك كلمه إنما يرضى الله على من على ما؟ من من المتقي او من اطاعها يرضى يرضى ما كان في ضمك قد عن الي من دورها. نعم في المبارع آخره يا منع من المضم عليه الثقة أنت حارة الظهر يا حارة الظهر ولا ما حارة طلعنا وحن. في المضارع نوجئ الياء او النون او التاء او الالفاء نعم ولا يعطي يعطيك رب يعطيه المضارع مخضر الضمه مقدمه من عند جوريا ثقه يا جماعه ولا لا ناينين مش كاين ها هذه وكيف ما شفنا ها شو هي نشاط يا جماعه شو النشاط طيب انا الكاتب هذا فين المدار ينتصب من اليسار ايوه وبالاضافه نعم انا بك هل جمله مفيده يعني انا قصديه جمله مفيده لازم نقول نقول كل درس جمله مفيده ما بتعرف تستعملش جمله مفيده ولا تعوز باللي تبرق وزيد الجمله بين مفيده تبرقنا ايش تبرق جمله مفيده, مفيدة. <تصفيق> مفيدة. <متصفيق> <شا يكفرنا> العشر <تصفيق> <العشان> <النشاي> صح نساء شريف اني لاقنا كما قال انفسه قالوا ايت كنا اكثر اسوء اهل النار قال قالت امراه لي ما ينصر الله قال اننا كنا تكفرنا. فقالت نكفر بالله, بالله. قال لا تكفرن الا عشير النساء يكفرن العشير يكفرن العشناء لا في الاقط من انشاء عن من توكيد ثقيل مثال المسؤوليه العامه سنتبع عنا نعم مثال اخر في من حبيب. صحيح خفي لا يخسراني الكسول لا يخسراني الكسول صحيح اكسر منه لما توصل اكسر منه نعم ا غير مضارع سديد لما تستخدمها في سليم. لم شيء كثير ها نعم يا ابراهيم ما يوجد عنده اه نعم ما يوجد نعم أبدالله. هاتمثال <تضحكي> ها؟ ها؟ <تضحكي> ها؟ صحيح. صحيح لما نقول هاتمثال هاتمثال يدل على انك تفهم فاهم الدرس موال أبو الدرس مثال أبو مثال هادي يدل على فاهم الدرس تركب جملة فيها فعله فائل ومحل الشيء الذي نريده ورح. لما راحه نظام تميشه ويدمكه شويه نشاط يعني في نشاط هنا فيه فيه منها زي هناك سؤال لابد نوعاً نوعاً ما شوية فطان وكذاً يعني لما سوم الدرس ونطلب الأمثلة وأجد أمثلة على السرعة هذا طيب هذا يشير أن الدرس مفهوم لكن كان ما يمكن طيب ما هي ها سلام الله وبركاته لاباس بخير الحمد لله ميسون لا لا والله يتهمر رمي مزجي دا واحد هذا محمد ماشي راجل ها هي الدرس لحظه غادي ها شنو يا رب يا da. <laughs> da. شو يا حيوي يا بس انت اللي انقطعت الارض بالدرس اما ناخذ الظروف ثلاثه تفضل تفضل يا هشام ومشي ان لكم تعريفات وبعدين بختار خمسات الخشيه ها هذه ما بنكش انا لك يجوز الان نتاظروا بالضروره في التطبيق ايه شوف شوف كل ما تمنعني واضح ان هذا المكالمة مضاعي لما التكسي جنب ثاني جنب التكسي اقرب الى ميدان المشي ميدان المشي بلي بالضبط كما يبدو لا بد من الذهاب وناقل كل عام تاعنا يا كل محبوب يعني شاديك يقول مجنون انت وين انت قراها وراها هاي بيمين وشي ما حتى يقول هذا ها باش نشوف شطيب يقول هذا راه سايح تستافيكيريا واه باش تسافر جنبي لي مدينه كذا خضر اي منتجع يعني هذا واش جات شو ها ما فهمت انت من الجزائر انت عايزه اري الجامعة صفة ومشيها واضح وهكذا تكتر هذا منها تكتر. لهذا يعني يثبت أما إذا في المشي أو مشكلة مشيها بعدين نتم الكتاب في جرسات معدودة ومحجدة و... لا نستفيد شيئا فإذن أطلق في أول طريقة هذه المدرسة حاول تبعكم انت قبل الترج ان وحط ضم الانفيله لما نشوف انكم اذا واضح حاضر اي آية حديث اي بعض الامم من الصحابه والتابعين من العلماء قد يمتى هجمه يعني فيه نستفيد فيه وفي فيه ها في كل امثله حاضره هكذا طيب لكن ناتي بامثله اللي ممكن نجيب لكن المقصود هو يكون من عندكم مما يدل على الفهم واضح انتماع فانتبق على هذا إن شاء الله كذلك نتصل قادم طيب خير إن شاء الله سامي أجال فينك سامي واب بن ذهر نور الدين مية عبد الله عيساكس ذمه حرم برحيم دون نفسه نبي ابو صيبراي ها فاس قربوبه ايوه دراحين زعيم ها ما فيها غريبه في محمد غير مذكور هنا ها غير كيف بين هذاك تعالى إن, فيها فيها ان هذاني الفحاء ان الشيخ في قراءتين اول ان هذاني مساهرا ان هذاني مساهران يريد ان ان هذان يسهرا وذكر الكثير ان هذان يسهرا قالوا الدرس هذا خلاص هذاني نازيقه وهو اماله على لغه منيوزم لغه لغه فارس عندنا لغتها شذمه منيوزم متنى الالف والنون دائمًا قال ان هذان مساحران ليليا في مطاركم المدني الاستديب ما بيع مش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 يوجد ذيما بذلك واضح وقال ربكم ادعوني استجب يعني صار على ما على سياق الشرط فيجزم فجزم المؤمن الفعل المضارع يجزم بادوات الشرط لفعل واحد أو الشرط تجزم في الواحد أو تجزم في الاثنين او بعد الطلب اذا لم ياتي بعده باء الشربيه او همائيه واضح شاكين في النواصب النصب بأن المضمرة وجوبا ينصب بأن المضمرة متى إذا سبخت بطلب أو, أو نفي بطلب أو شبه الطلب ويحق بالطلب ثمانية أشياء وكان قبل الفعل فاء السببية أو ومائية إذا خلأ خلأ من سبب ومائية فإن الفعل بعدهم هذا يجزل كقول عز وجل قل تعالوا أتلوا ما, ما ربكم عليكم أتلوا ليس أتلوا وإنما جزوهم على الجزري حتى الواضح لأنه وابت شكرا هذا الشيخ لا تعرض لهم بني لأنه دائما هذا لأن هذا من ينزل المثنى حالة واحدة يصل مبني واضح؟ نعم يصل مبني في محلي مصر نعم سهيئكم باطل الله شبنا أخواننا في مجابيات هو كثرت عليا رياض انا مازال ما قمت بالواجب ماني هذا وعارفه انت يا مريضه متتكلم ماي شيء كذب